أربعة، استمع إلى الأسئلة الآتية ثم أجب عنها حسب النص واحد، ما موضوع النص؟ اثنان، متى تكون الرياضة مفيدة لجسم الإنسان؟ ثلاثة، من قال القول المشهور عن الرياضة؟ أربعة، ما هي فائدة الرياضة التي تعتبر من أهم الفوائد؟ خمسة، ما هي الفائدة الثانية والثالثة عند ممارسة الرياضة؟